من جاء بالحسن فله خير منها وهم من فزع وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار فكبت وأمرت أن نكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل ومن ضل فقل إنما أنا من الهندرين وقل الحمد لله تعرفونها وما ربك بغافل مما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاتيم تلك آيات كتاب المبين نت لقوم يؤمنون إن تزعم على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد en el mundo